عالي نفسنا الله سلاه وتسن بالقلن الجواركن والليل الى العصر والصبح الى المساء انه طول رسول كريم تَوَّتٍ مّنْ لَّدُنْهُ الْعَشْرُ مَكِينٌ مُطَاعٍ فَمَن آمَنَ وَمَا صَاحِبٌ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَأَى مِنَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيِّ ضَنِينٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا بِذِكْرٍ لِلْعَالَمِينَ مِمَّنْ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يشاء الله رب